2 سمحت سمحت समय म यन्त आईंदी من فضلك كم الساعه من فضلك كم الساعه धन्यवाद شكرا جزيلا شكرا جزيلا 1:00 आईंदी انها الواحده انها الواحده 2:00 आईंदी انها الثانيه انها الثانيه 3 غتل ايندي انها الثالثه انها الثالثه 4 غتل ايندي انها الرابعه انها الرابعه 5 غتل ايندي انها الخامسه انها الخامسه 6 غنت لايندي انها السادسه انها السادسه 7 غنت لايندي انها السابعه انها السابعه 8 غنت لايندي انها الثامنه انها الثامنه 9 గంటలు అయ్యింది. انها التاسعه. انها التاسعه. 10 గంటలు అయ్యింది. انها العاشره. انها العاشره. 11 గంటలు అయ్యింది. انها الحاديه عشر. انها الحاديه عشر. 12 గంటలు అయ్యింది. إنها, عشرة. انها الثانيه عشر انها ال12 بوك نمشنلو 60 سيكندلو اونتاي الدقيقه فيها 60 ثانيه الدقيقه فيها 60 ثانيه بوك غنتلو 60 نميشال اونتاي الساعه فيها 60 دقيقه الساعه فيها 60 دقيقه وكل روزو 24 غنتل اونتاي اليوم فيه 24 ساعه اليوم فيه 24 ساعه